سخرها عليهم سبعة ليوم وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية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 قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول سيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه يا ليتها كانت القاضيه ما ألك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا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 قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ